ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغ أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا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 إن الله يفعل ما يريد من كان يظن ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر فلينظر هل يذهب إن كيده ما يقيض.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 وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ فينا والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوا رجالا و كل ضامر وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.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 فتخطفه الطير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 الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع لهدمت صوامع ويبعوا وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز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 يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِنَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيٍّ مِّنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ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 به علم ومال القوالمين من نصير وإذا تتل عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المُكَر يكادون يصدون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلك النار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 عباد الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا وجعله الورث منا وجعل سارنا على من ظلمنا ونصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر هم منا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار. مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك وفضلك وجودك ومنتك يا أرحم الراحمين اللهم يا ربنا ويا إلهنا ويا سيدنا نحن الضعفاء الفقراء إليك نحن المذنبون المقرون المعترفون بذنوبنا نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك بتهال المذن بالذليل وندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسده ورغم لك أنفه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم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 من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا اللهم فرج هم إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم فرج هم إخواننا المستضعفين في بورما وفي فلسطين وفي سوريا اللهم فرج همهم اللهم نفس كربهم اللهم احقن دماءهم اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائرهم ومن فوقهم ومن فوقهم ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من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 وأيده بتأييدك اللهم هيئ له البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق جميع أولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا بسوء فأشغله بنفسي واجعل تدبيعنا تدميرا عليه اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اجعلنا من دعاك فأجبته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته وتوكل عليك فكفيته واستغفرك فغفرت له اللهم أنزل علينا رحمة من عندك تشرح بها صدورنا وتهدي بها شبابنا وتصلح بها نساءنا وتزوج بها أيمنى اللهم, اللهم ردنا إليك ردا حميدا عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي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 Allahhu akbar Allahu Allah الصلاة على الميتة والطفل يرحمكم الله